جرب جرب جرب جرب جرب, جرب أ ن تقطع ط من ليلك ولو مقدار ركعتين تقف بين يدي الله بخشوع وتذلل ناجح واطلب منه ما تشاء جرب أ ن تمنح نفسك هذا الشرف شرف القرب من الله <تصفيق> هذه الدقائق ا ل ق ل ي ل ة ستجد انها أ غ ل ى ما في يومك جرب أ ن تقوم الليل ولو بركعتين المهم جرب جرب جرب جرب <تصفيق>